ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 وما علينا إلا الملاذ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنته لنا رجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آله أي يردن الرحمن بضر لا تغنى عنني شفاعتهم شيئا لا تغنى عنني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون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 صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الأجداف إلى ربهم ينسلون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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أ وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم